الله, الله أكبر سمع الله من حمده ربنا الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد عبده نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون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 Mee, Allah honeyman, hamida. <middels>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 كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الشكر كما ينبغي لجليل فضلك وجزيل إنعامك اللهم لك الحمد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن اعززت اللهم لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالمال والاهل والمعافاه الحمد لله المتعالي عن الانداد المقدس عن الصاحبه والاولاد المنزه عن الشبيه والأضداد رافع السبع الشداد عالم الغيب وسر القلوب ومكنون الفؤاد اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم زينا بزينة الإيمان واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك اللهم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين اقض حاجاتنا وحقق امنياتنا واغفر زلاتنا يا من يعلم سرنا وعلانيتنا يا حي يا قيوم جمل امرنا ما احييتنا, جمّل أمرنا ما أحييتنا وعافنا ما ابقيتنا وارحمنا اذا توفيتنا وارحم بين يديك يوم القيامه ذل وقوفنا يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط اقدامنا واجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنه جارنا واسقنا من حوضه واكرمنا بصحبته واجعله احب الينا من انفسنا ووالدينا واولادنا والناس اجمعين اللهم انا نسالك الثبات حتى الممات اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل وحسن الختام وحسن الختام عند انتهاء الاجل يا اكرم من سئل يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الامر ومن مس الضر ومن حلول الفقر ومن ضيق الصدر وامنن علينا يا الله بدوام العافيه والستر يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة أمورنا وايد بالحق والتوفيق والتسديد امامنا وولي امرنا اجعل عمله في رضاك خذ بناصيته للبر والتقوى واصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفقه واخوانه واعوانه لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان كلهم عينا وظهر واتهم من لدنك سلطانا نصيرا كل اخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اجمع كلمه المسلمين في مصر على الحق والهدى يا رب العالمين وجنبهم الفرقه والتنازع والاختلاف واحقن دماءهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا من هو في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وبكل شيء عليم وبعباده رحيم وبمن عصاه حليم يا من لا تضيق بالسائلين ساحته يا تضيق ساحته ولا بالمذنبين رحمته انقطعت الاسباب الا اليك انقطعت الاسباب الا اليك وضع الا فيك نسألك يا الله ان تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا وامواتنا والمسلمين جميعا من النار اللهم اجعلها ليلة الغفران والعتق من النيران اجعلنا طلقاء عفوك, اجعلنا طلقاء عفوك يا رحيم يا رحمن اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين محت تراب محاسن وجوههم اللهم انا ندعوك لهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم اكرم نزلهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم ارحمنا اذا ادخلنا التراب واغلقت من القبور الابواب فاذا الوحشه والوحده وهول الحساب اللهم ارحمنا اذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات اللهم ارحمنا إذا بلغت التراق والتفت الساق بالساق وحملنا على الأعناق إلى ربك يومئذ المساق اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تطلع من عليائك على جمعنا هذا فترضى اجتماعنا اللهم إنا نسألك أن تطلع من عليائك على جمعنا هذا فترضى اجتماعنا اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فان لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا الى سعة رحمتك ورضوانك يا رب العالمين يا حي يا قيوم نسالك في هذه الساعة وفي هذا المكان المبارك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 وتغني بها فقيرنا وتشفي بها مريضنا وترحم بها امواتنا وتنجينا بها من النار وتنجينا بها من النار وتدخلنا بها الجنه يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولواردينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير عم الجميع بالرحمة والرضوان عم الجميع بالرحمة والرضوان وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفحة, والغفران العفو والصفحة والغفران والعتق من النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وتسليماته على خير خلقه وأشرف رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر تفسير الله.